والآن مع آفة كتمان العلم. أحبتي في الله، وحيّهم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة تتحدث عن هذه الآفة الخطيرة، وهي يعني كتمان العلم الشرعي عن الناس، يعني إنسان يعلم، ثم يكتم هذا العلم عن الناس و. يمنع نفسه من هذا الواجب الشرعي الذي يجب ان يقوم به طالما يعرف الاحكام ويعرف في العلم ويعرف الفتية ويجب ان ينشر هذا بين الناس يقول سبحانه وتعالى إن الذين قتمون ما أنزلنا من البيانات والهدا من بعد ما ضيّنها للناس في الكتاب أداء إكار عنهم الله واعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وضيّنوا فأداء إك أتوبر عليهم وأنا التواب الرحيم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بريرة في مسند أحمد من سئل عن علم فكتمه الجمل بجمن من نار يوم القيامة وما من كتم علما فلاتشم بالاجام من نار يوم القيامه اللي احنا بنحبها ولذلك ما هو كتم الحق ان الذين يكدون ما انزلنا من البينات والهدى ما هو ما يعني ما نوع يعني كل من يكتم علم من دين الله سبحانه وتعالى يحتاج الناس إليه كان من الذين كتم الحق هذا هو الذي يرجم ولعذ بالله بالاجام من النار يوم القيامه ولذلك لن كان هناك احد يعني اهل او واحد من هؤلاء الذين ينتسبون العلم والعلماء لو يعني اذا قصد هذا الكتمان يصير عاصيا لله سبحانه وتعالى ولذلك اذا جاء انسان غير مسلم يريد ان يتعلم الاسلام يجب ان نعلمه كما ان بعض العلماء يحذرون من ان نعلم المبتدع الجدال وقرع الحجة بالحجة حتى لا يجادل اهل الحق ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ان رأى المسلم مثلا انسانا كافرا يريد دخول الاسلام وقال علموني ما هو الاسلام ما هو الدين هو يرى انسان دخل الى الاسلام او الاستقامة يعني من عهد قريب لا يحسن مثلا احكام الوضوء واركان الصلاة ويقول علموني افتوني ارشدوني هنا هل يجوز للمسلم ان ينتمع على الجواب ابدا انه ان امتنع فهو انسان آسف استحق الوعيد بالعقوبة والعزو ذات رب ويعني كما قال سؤل الفضيل بن عيار عن الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم قال كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب انظر الى هذا الكلام الغالي يعني نشرح هذا التفصيل العلمي الذي الجزيرية عن هذا الحبر العلمة الحضيط رضي الله عنه كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض يعني أنا مفترض عليا صيام او مفترض عليا الصلاة الخمس. يصير تعلم اركان الصلاة ومندوباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومفتلاتها لابد ان اعرف هذه القواعد لان الصلاة فرق. هكذا في الصيام ايضا. الصيام فريضة. صيام شهر رمضان. هكذا ايضا في مسألة الزكاة. يجب ان أعرف كيف اغري زكاة مالي. كيف هي زكاة الزهور والدمار كيف زكاة العق... تكون زكاة العقارار كيف يزكي الإنسان عن المال الذي عنده كيف يزكي عن الأسهم التي يمتلكها في شركة أو مؤسسة أو منشأة إلى غير ذلك كيف يعني تزكي المرأة عن المجوهرات والحرية التي عندها هل سوف تأخذ بالرأي الذي يقول إن فيها الزكاة والرأي الذي يقول إن الملبوس منها لا زكاة عليه وما هو مقدار هذه الزكاة لأن الزكاة فرق فيجب ان نتعلم يعني لماذا اذا اصاب الانسان منا مرض معين يعني سائل عن افضل الاطباء وافضل الخبراء في هذه المسألة ويسافر ويقطع الفياف والخطار ويركب مدون الضائرات لكي يسافر لانه يخاف على صحته فلماذا لا نخاف على اخرتنا لا نخاف على ديننا فاذا عنا للانسان امر يجب ان يعرف طالما ان هذا الامر هو فرض عليه يجب ان يتعلمه يعني يصير هذا العلم فرض فكما أن الإنسان يذهب ليؤدي مناسك الحج فعندئذ يجب أن يعرف من أين يبدأ بالإحرام من أين يبدأ بالتلبية ما هي محظولات الإحرام ما هي الأمور التي يجب عليه فيها دم معين وكفر معينة من الذي مثلا إذا قم أخلى بواجب من الواجبات أو شيء من هذا القبيل من الذي يشبر هذا الخلل أو النقص إلى غير ذلك فإذا يصير هذا العلم الذي هو أصلا لأعرف كيف أعبد الله عز وجل بما فرضه عليه يصير هذا العلم فرضا ويعني لذلك وجب على الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر أن يكونوا هم قدوة أمام الناس ولذلك روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلط أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحة فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا أتي وأنهى عن المنكر وأتي الرواية عند البخاري يقول جاء رجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحات فيطيف به اهل النار فيقولون اي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنعى عن المكر فيقولوا اني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله فالعياذ بالله رب العالمين والله عز وجل لا يعيب على هؤلاء الذين يعني يأمرون ولا يأمرون أتأمرون الناس البرد وتنسون أفرسكم في اية صورة هود وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يأيوا يا الذين أملوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر وقتا عند الله أن تقولوا قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله عذ أصحابك فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل قال يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن المنكر وهكذا قال سعيد بن جبيل لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد معروف ولا نهى عن ممكن فقال مالك ابن ربيع معلقا على هذا صدق ماذا الذي ليس فيه شيء هذا مخرج جميل ومؤثر تماما لنا ان الانسان اذا جاءه الشيطان يقول له لا تأمر بالاوامل التي انت مأمور ان تأمر بها ولا تنهى عن النوى الا اذا اتمرت بكل ما تأمر به وانتهيت عن كل ما تنهى عنه يقول الحسن البصري للمطرف إن يعني المسهلة خفت ان تقول ما لا تفعل فقال لو يرحمك الله واينا يقول يعني اينا يطبق مئة بالمئة ما يقول لعله وهو يأمر بالمعروف غيره هو في ذاته يأمر نفسه وعندما ينهى عن موقع ايضا معين ينهى نفسه فمثلا يقول الانسان لا تؤخر الصلاة عن وقتها اياك ان تصلي في في بيتك صلاة الجماعة والفرائص النفس, النفس وهو ربما غير موظم عليها الهب لعله وهو يعظ اخاه بهذا يعظ نفسه لعله يقول لإنسان عليك أن تقرأ كل يوم على الأقل جزء من القرآن وهو الذي يقول هذا إنما ينقل كلام بعض أهل العلم فيقول في نفسه أنا لا أقرأ هذا الجزء فكيف آمر غيري نقول إذا نوى نية صادقة أن يعظ هو نفسه وأن يعني يتق الله رب العالمين فيما يقول ويحاول ان يطبق هذا على نفسه ولو بنيه صادقه الى ان يأتي هذا الامر وإلا لو انتظر كل واحد منا حتى ينفذ كل ما يقول ويفعل كل ما يقول لما امر امر ولما نهى ولكن هناك تشديد خطير ويعني خوف كبير من الذين يعني لا يعملون بما يعلمون ويعني رؤيه في الاثر من عامل بما علم ورثه الله وعلم ما لم يعلم وعلم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الصغير أشد الناس كذلك البيهق في شعر الإمام أشد الناس عداما يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم والعيادة بالله رب العالمين يعني هذه كارثة ولذلك حقيقة الأمر كل من قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنقر طالما انه لم يخف على نفسه ضرر معين او لا يكون الامر متلبس بالمعصية لانه في نهاية الامر هو يؤجر على قوله المعروف اما اثمه الخاص به فقد يغفره رب العباد سبحانه وتعالى وقد يؤخره على هذا امر بين عبده وبين ربه يعني حقيقة الامر نحن نهيد بالجميع أن نحن أمة مأمورة أن تأهر المعروف وأن تنهى عن المنكر وهذه الخيرية في تلك الأمة كنت خير أمثل أخرية الناس تأمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني هذا أمر عام لا يخص ناس معينين ولا يخص طائفة معينة ولذلك حقيقة الأمر كتمان العلم الشرعي هذا الذي يريدنا موارد التهلوك لأن إذا قصر كل واحد منا بما عنده من علم أن يخبر به إخوانا أو أن يعلم به الناس إذن هذه آفة خطيرة أن عطل اللسان عما عن الخير الذي يجب أن يكون عليه، عطل للأسف الشديد لتوصيل الأمانة وإبلاغ الناس بما يعني أمر به أن يبلغ طالما أنه يعلم هذا الأمر علم إحاطة وشمول إلى حد ما عندئذ يجب عليه أن يبلغ وأن يأمر وأن ينهى ولذلك إتمان العلم الشرعي آفة خطيرة حقيقة الأرض تعطل المهمة الأساسية لهذه الأمة تعطل المهمة الأساسية التي يعني نحن يعني نفخر بها جميعا وحقيقة الأرض يجب على المسلم أن يتخذ الله رب العالمين في هذا الأرض ولذلك مثلا أن المسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى على فعل الخير فانظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كان طعمها طيب ورائحة طيب ويعني لترنج هذه فاكهة لها رائحة طيبة لها طعم طيب كالتفاح هكذا والذي لا يقرأ القرآن كثمرة طعمها طيب ولريحة ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كان مثل ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأه القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فانظر الى الخير الذي يجب ان يصلحه الانسان اذا كان الانسان عندما يقرأ القرآن وهو مؤمن فانسل كلا ترجع وحتى سبحان الله الفاجر الذي يقرأ القرآن نعم كلمات الرحمن لكن له ريح وهي رائحة القرآن الجميلة وذكر العطر بكلام الله عز وجل يعني الاستدلال هنا أن الإنسان لا يعطل لسانه عن ذكر الله لا يعطل لسانه عن إملاء كلام الله للعباد الله لا يكتب العلم الذي عنده وحدث من منظور آخر تأملة لكي تتم الفائدة لنا ولكم إن شاء الله رب العالمين في مسألة ما نتعلم العلم الشرعي ثم لا يعمل به. حقيقة الأمر أنا هنا سوف أتوقف في هذه الحلقة على هذا الحديث الذي كان يعلمه إيانا ونحن صغار علماؤنا وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظوننا إياه كما كنا نحفظ الفاتحة واجب أن نراعي هذا مع أبنائنا وبناتنا وهذا الحديث من من الحديث الطويلة التي وردت في كتب الأحاديث في الصحيحين في مسلم ورواه الإمام أحمد. والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي يعني هذا الحديث مشهور عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عن اهل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول لاصحابه هل احد منكم رؤيا قال فأقص عليه من شاء أن يقص يعني لو كان انسان من الصحابة احد الصحابة رأى رؤيا فأقصها بالتالي على النبي صلى الله عليه وسلم قال وانه قال لنا ذات غداه يعني صبيحة يوم انه اتاني الليلة اتيان يعني ملك من الملائكة وانهما ارتعساني وانهما قال لي انطلق واني انطلقت معهما وانا اتينا على رجل متجع واذا اخر قادم عليه بصخرة واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيتله بها رأسه يعني يضرب يعني فتكسر هذا بق وتشدف، فيتدحده الحجر هنا، يعني يتدحرج الحجر، فتبر الحجر يأخذه فما يرجع لي حتى يصح رأسه، يعني. الى ان يذهب الملك او الرجل الذي على صورة الملك الذي على صورة عندما يذهب لجمع الحجر يكون رأس الرجل الذي يعني شدغ هذا عاد كما كان حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به متى ما فعل مرة الاولى فمنظر غريب قلت سبحان الله الرسول يتعجب ما هذا, هذا الذي يحدث يعني رجل يمسك بحجر ويشتغ رأس رجل آخر يتكسر رأس الرجل ثم يتدهد الحجر يعني يتدهد بعيدا فيذهب ليأتي بالحجر إلى أن يأتي بالحجر تكون رأس ضريق قد عادت سليمة مرة أخرى كما كان ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقت معهما كان لم يأتي التفسير بعض فأتينا على رجل مستلق لقفاه يعني نائم على ظهر وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد واذا هو يأتي احد شقق وجهه الشر شدقه الى قفاه شرشرشرشرقه يعني يشققه ويقطعه رياد الله رب العالمي. ومن خراه الى قفاه وعيناه الى قفاه رياد الله قال ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول فما يفرع من ذلك الجانب حتى يصح الاول كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الاولى يعني منظر عجيب معه عبارة عن تلوب حديث يأخذ من فم الرجل هذا المستلقي اللي قفاه ويسحب هكذا فيمزق وجهه من فمه ثم من قريه ثم من عينيه الى جانب اذنه ثم يذهب الى الناحية الاخرى فعندما يذهب الى الناحية الولى تكون التأمة الناحية الاولى وهكذا قال سبحان الله قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا هكذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا العجيبة ورؤية الأنبياء نوع من الرحي فأتينا على مثل بناء التنور يعني الفرن الموقد يعني قال عوف وأحسب أنه قال وإذا فيه لغة وأصوات في أصوات يعني قال فاضطرعت فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو ضوضو يعني ضج وصاح والعزو بالله نسأل الله سلام قال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه قال احمر مثل الدم واذا في النهر رجل يسبح ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه يعني يفتح فرمه فيرقمه حجرا حجرا فينطلق فيسبح ما يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه طغر له فاه وأنقمه حجرا قال قلت ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على رجل كريه مرآتي كأكره ما أنت راء رجلا مرآه يعني إنسان شكله يعني صعب يعني لا تستطيع النظر إليه فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها قلت فى رطيف يعني ما رجح الشوء يعني ينقدها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع قال واذا بين ظهران الروضة رجل قائم طويل لا اكاد ان ارى رأسه طولا في السماء واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط واحسن قلت لهما ما هذا وما هؤلاء قال قال لي انطلق فانطلقنا فانتهينا الى دوحة عظيمة شجرة عظيمة لم ارى دوحة قط اعضل منها ولا احسن قال فقال لي ارقى يعني اصعد فارتقينا فيها فانتهيت الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كاحسن ما ان ترى وشطر كاقبح ما ان ترى قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فاذا نهر صغير معطلض يجري كأنما هو المحض في البيان قال فذهبوا وقعوا فيه ثم رجعوا الينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في احسن صورة قال هنا سوفاتي يأتي شيء من التفسير فقال لي هذه جنة عدن، وهذاك منزلك قال فبينما بصري صعدا فاذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي وهذاك منزلك يعني هذا منزل ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا به يا رب العالمين في مقعد صدق عند مليك المختلف قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فلأدخل يعني اتركاني حتى أدخل قال لي والآن فلا وانت داخله فيعني الان لا لكن الان تداخل الى هذا القصر وهذا المكان العظيم ولكن ليس الان قال فاني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي اما ان سنخبرك اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلم رأسه بالحجر فانه رجل يأخذ القرآن فيرفضه يعني يقرأ القرآن ولكن لا يطبق ما فيه، يقرأ القرآن ويصير القرآن حجة عليه، يقرأ القرآن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، يقرأ القرآن يعني سبحانه ولا ينفذ ما فيه من أوامر ولا ينتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى فيه من نواه، يعني يقرأ القرآن قال هذا رجل يأخذ القرآن فيحفظه وينام على الصلوات المكتوبة. والعزة بالله رب العالمين. اسأل الله ان يجعلنا محافظين المواظبين على صلوات الفرائض يا رب العالمين والسنن والنغفل ان شاء الله. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه وعيناه الى قفاه ومن خراه الى قفاه فان الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق. والعياذة بالله رب الانظر الى قبح المنظر. يعني انسان كذاب يكذب على الناس ويقول كذبا. يخوض في الأعراب ويقول كلاما سيئا بديئا سبحان الله انظر إلى ما يفعل به وعياذ بالله رب العالمين وأما الرجال والنساء العراح الذين في بناء من التبناء التنور فإنهم الزنات والزوان يعني غفر الله للجميع وهدان الله وإياكم ويعني نسأل لها العصمة من الشياطين الإنس والجن أما الرجل الذي يسبح في النهر وألقم الحجارة فإنه آكل ربه اما الرجل الكريه المرآه الذي عند النار يحشها فانه مالك خازن جهنم اما الرجل الطويل الذي رأيه في الروضة فانه ابراهيم عليه السلام واما الوذان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين واما القوم الذي يعني لم يردوه خلما بعد وانا القوم الذين هم كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فانهم خلطوا عبلا صالحا واخر سيئة فتجاوز رب العباد سبحانه وتعالى هذا حديث من الاحاديث التي يجب على المسلم ان يتوقف عندها ويتدارسها وينظر ما هذه الصور؟ الصعبة التي رآها والعجيبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية صورة من صورة الوحي أو يعني صورة واضحة مما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرؤى لا تقع قاعدة من قرار الشرع عند الناس جميعا إلا ما يراه الأنبياء فرؤية الأنبياء حق ورؤية الأنبياء نوع من الوحي كما قال الخليل لابنه إني أرى في المنام أني أدوحر والرؤية يوسف عندما قال لأبتي بأبيه يا أبتي إني رأيت عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم ليس لديه الآية إلى مثل هذه الأمور والرؤية في يراها الناس عمتا يعني تؤول ولا تقع قاعدة من قاعد الشر أما الرؤية عند الأنبياء فهي نوع من أنواع الوحيد أنا أريد أن أقول أن في هذا الحديث الذي يجب أن نراعيه مسألة الرجل الذي سبحان الله يعني يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب هذا انسان يعني هذا هو الذي وصف رب غيران سبحانه وتعالى هؤلاء المعشرة اليهود عندما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارة بيس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اذا المسألة ان الانسان عندما يتعلم القرآن يأخذ القرآن يجب ان لا يعني ينام عنه يحل حلاله ويحرم وحرامه ولا ينام على السرارة المكتوبة ولا يكتب ولا يرتكب ما حرم الله عز وجل ولا يأكل الربا يعني كل هذه الصور في هذا الحديث تري أن الإنسان عندما يتعلم العلم الشرعي أولا لا يكتبه ولا يترك العمل به وإلا صار آفة خطيرة من الآفات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوبه علينا وعليكم من آفات اللسان ومن معاصر جوارح ومن معاصر قلوب إن ربنا على ما شاء قدير وصال الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا نرجو موصقة لاستماع على الشريف التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته